دولتى باقيه للعيداراميه جندها يهتفون انها باقيه, دولتي باقية جندها انها باقيه نهجها لا يبيد نورها يستزيد من كالسحاب ينطر في جمع الكلاب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن توع عن أول نقصد دجستي الميل والبعد نقدر جستنا سن. كلنا صد و هذا كي يدعى إسلامي جالجرتينه والدجستان معنوا والبو سنينه. تاريخ در وح كبيغن تهي أفر الواتنكا بش الشوال كون أفر بق الكويت أفر تنك هجرية. كلنا عندنا ككلشاني جون لبض كني الواتنكا. قطربة برامج كعاد كم خلي دانتان باعدوين كي ايهو القلدي ايهو عيدمدا ايه دولد اسلاميه يكفلين دوليد دعالده ده تضباتكي تغيي واحد سيدهو قلب برامشكات قولكي سندونتان قيبتي سيدحاد ايه تحنها مثابر ايهو قال عيوانكي سيها لله لا للوطن فودا لا ود الى يرام معتن كل غمام للمعالي سنا في سامية دولة قلعة بأسها لا يلين نارها حاميه, نارها حامية بلاو دوله اسلاميغا وحينو سوجدين يا ولالكينا <تصفيق> صفوف الضغة ووكور اللعاء وجفور الرغة ما بقى من كلام طير كبر القبى والرصاص صفاء والجسوم صفاء إذا استيقظت الواد وررق الدولة الإسلامية إسبوع عينيه وررق ذائف الى الدولة الإسلامية إسبوع عينيه صداف فأيه قاري أفر يفر siido kala khasay raad mashii dawa ee gaarigaalo ee martiintii ka ay ku dhaafay 524 tan halka bulbulka gaayay ee leeyahay wax yeelay aad uga u gaarishani 12 gaadiga العراق waxaa ka qayb galay ciidanka واح أنا كده شخص عارض ووجر اللي مشي الدواء كأو جارس سديدي صدر حمق يا إذا نقص شكل أنت لواك وح عين فلينس قال وير وأي أفرت نحب نوده حيله تكسو قافته ولا هيدا شام أي إذا الفلسيت أدور وح أنا اللي مشي الدواء عكونه قضية أفرت أمن حمود ولا هيدا برت معها في كأي إذا walaay beriga asayay idena fulsi hal weerar waxana damashii dhaqa ku noqon siddeed iyo tobnaan hubno walaay yemen aya idena fulsi hal weerar waxana damashii dhaqa ku noqon laba hubno walaay quraasan aya idena fulsi hal weerar waxana ku dhintay hal hubad haddana aynis 2000 badanki imi sanad ay gaayso ay nege tagay urgees ka lana baa qormo dheer fa qoriisbu ay nege tagay يجه كانوا قالت فرانسيسكا هو أويج ميسنجي رجال البيت كقارات أفريقيا يجو عونات بوحيته ليدولد مايكنكا سدوا كلا إذا ما نقالت روح كبر برد قالميا على شدة شقستيال مفتدينا هو أوكا كالتصنع إذا ما مالي هو بوركينا فاسو هو نيجيريا هو نيجر يكو كاميرون دمان إذا ما نخلص على دمنا أي حكومة مفتدينا يا هيل إياه بلجرب كائن مثلاً ايالو الوجري اللي بتاكو مع تبليغية مرتدين تي اللي بتاكو أيا أهل البلارن كان صار بالأرض فاسو يبركينا فاسه كأصوادح مر ببرجئي برتمه ودن كمالي إلا ليج أركهم فرج البيت ودن كناجر وإن كان أتكم بأحد وين يسح رسد حاسه ودن أيا واحد عن تكو هاي مجاهدين الدول الإسلامي تها وقال قال وينكو أبرتج على عالم كي مرتدين كتر لسجل البيت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 سوق قسم المستقل بالبيت كافريكا سل دغيه ميلتري و او اي دولان دي عرضه وحبس اسئله هي قانون درونسكا وحين معلومات كلا وداغان ايدمده فرانسيسك جوه قلبيت كافريكا سيده كلا قرمدان ايلو دهله ايدمده بورخان فرانسيسكا هي قصار دهغالي فرانسيسكا اي ك سدن دوركا قلبيت و مركي اي باعاد لا غلن خليفه مسلمين اي فرانسيسكا هي وين هي شكتي تلك أفرى أفرتنا العسكري. أو كمذا إذا ماذا دجالك ولدي راح يود خلاف ذا. لكن الحقيقة أيها المفسره جاري فرانسيس كوقاد كجبن ياهاي أنت أي شكتان يا جا. سيأو إلىالي معنويات كإذا ماذا ذكواها بنا ياهالا عكش ذن جلبتك إذا ماذا مجهزين تا. ذاك الكل قرما نعيا سدوا كلال لبص هذا القاعدة مفسره حوجان أي مالي كواس أو ورجزك تباحين إذا ماذا ذكوا عند قاله عن yadoo intebnin sayi arar goob ay horay u dagmayeen xamiliyadu ugu dambeeyay ay ku dhawaaqeen gaalada u hoggaaminayay Faransiiska ayaa iyagana fudo la sii galee sabab sheegil ah iyagu aan wax natiijo gaar ah ka gaarin dagaalka qaranka Turk ee KDK jiray galbeedka Afrika sida kala horeyska ayso ahayd qayso ahayd qayd oo xoog badan safka cadawga iyo dagaalanka mujahideen ملايين القادة المواجهين في الدولة الإسلامية يكسون جلبات في أفريقيا. كل دوله بخلوا أسرع يا القاعدة في دبقتي. ده عارض دعاء سويدي أي صور دافني. واسيل الذي دا سويحته الجامعة كمدافع كان كالقاعدة أو يلو يقمن جعفر ديكو. لكن كلا قرارا قرما أن أي سويدي سيدا يالقاعدة سورجل ومنقطين. هنا سوكانا بخلال كمدافع ميليشيات كذباديسن. سوق نوحد قين عم ان من حسيت ين لها الجالات يمرتدينك أيوه أنت بطن جديد كذا حاليًا سفرتك كتاعي جرع على مدى جبهات كري البدأ سيره كلام إذا ما روكوا بأحقرين جريكوا أحذاب تمرتدينك حاليًا أي سلبيين تهرجلا وضام سيره وقصورك شيء أي سكين سأقول دوقةند بقال كام بلارن أيه واحدة معندها أنك يسنجالات يمرتدينك أيه سويدية قرعة قرمطة القاعدة أيه جود أهان دقال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 بوليس كأ حافظة حاوتهاك مجهدين تأيى سلكا قوة ريبهم قامات كأ ودليلها لا جلبه أسكري أو بوليسها وآحله ووارك دع يكسو بناس سلجة وارك لبعض أسلم له ذلك بكارها الله فأرض النفاق كيف أرض الشط ودماؤن تراق وعروضا تحد والأنا مو في طريق الغلط هل تلّا تطاّق والكذابوس؟ آدم ما تسيني هاي أبو قصور أو إن لسه عدت سيني يوحب أنت وركض دولة إسلامي قط كي تجي وهجاقولك دقيس تال وحي إنه كوجد جرن بالرامش كي دع عد لجرتين قل جرتين وادقستان ماني مركنا دقيس تيركوس ودوادر قيبتي سدحاد يتحنا مثابر وحائنوس وجيذنيا ولا كينا ديبلاوي وفوقها من سيف الشوق منتشق وبين عيني بات الحزن ملتحفا جفنا فادفعه عني فيلتصق وبين جرحي ونزفي قصه كتبت wa bayna naaw naadahi walmurtis tii alfusuru waqabti 787 xanaafaabir kaddii markay ay dagtay dufaanti duulanka gaalada iyo dabar dhilifkooda murtidiinta iyo gacanta ku dhigay dhulul farabadan oo ay ka mid tahay magaalay xaybeedka barawe oo ay ka mid ahay xarumahay ugu muhiimsan ee sabab uu gacanta ku hayeen waxa uu si waday ugu ubeeyday daroogenta iyo sirtaanka عبسان jira dhiirigelin kororka nisan taagan haqa iyo inay amarka ogtanaansan khalifka muslimiinta waxaana in dhaq ka laabteen dhamaan waxyabaha ka socda saxaad ka kale ee caalamka laga soo bilaabo xilligaas waxaa ay xarakada noqotmin aan وحيابها in waxyabaha ka baxsan saxaada Soomaaliya iyadoo u dhawaato inay noqoto dhaqdaqaq wadani ah xilli ay saxaada Soomaaliya ka marnaadeen inta badan waddaqay waddaqalka dowladda islaamiga sida uu dhan waxa uu sameeyay si uu kaga jeedin dhah ciidankiisa dhamaan arimaha qusay ummaddu waxayna noqotay hawlgado midsiilumeysa ka dib markii hoggaanka loo dhiibay Abu Ubayda laakiin su'aashay isweydinta mudan ayaa ah wa kuma Abu Ubayda amirka al shabaab ee haatan talada haya magacisu waa axmed diiri wuxuuna xilligi hore macallim iskuul shabaabkuna wuxuu kaga soo biirey dhanka kooxdi loo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 waxaa la sheegay inuu yahay ninkaan in caami ah oo aan cilmi badan oo sharci ah lahayn sidoo kalena ay hooseeyso khibradiisa ciidan laakiin waxa uu aan ku ahaa laguna doortay ay aheyd magriga dhagarta iyo gaadmada astaamas ayaa وححلها وحصايف بحي كلاقيب سنا قبيل أو رح على الشباب يضو أي جرت دمان دروفاس أي أحمد ديري جذجلي هوشيسة وحان جرت عقبتك وين دمان قضيدي كده حجري حركة ذا كا وهاء علاس كأي دولة إسلامية سوسة وماليا هردا كأو رح هي دولة القاعدة وحيسو جارى سوماليا كده سند سامي يبارك دي المركي اللي هو باقي خلافة الإسلام كا يي ضو وضع وحادي بسونا لاضي ولين عرق أسوسي شريرين أرين ككو أدنى بيعذا خليفك صلبتنا ورح kroogin mowqifkeeda ku aadana soo celintii khilaafada bal waxa soo ifbaxday culadii qarsoonayd ee u hayeen dowladdu islaamiga iyagoo si koob dhiga cabburunta ay ku hayeen raga taageersanaa dowladdu islaamiga ee xilliga ay la لدينا dhanka kale waxa loo diiday idaacada Al-Shabaab inay ka hadlaan ama ay soo tabiyaan wararka xiriirka la leeyahay dowladdu islaamiga iyagoo dhanka kale joojiyay isdaafsiga idaawashada muqaalada dowladdu islaamiga kadib markay ku soo اسبوع مزيد ان شاء الله سناها خافق قلق ودوله لم تزل افالها كيسفا تهوي بساحات اعداء لها مارب رأيت فيها شعاع الشمس منكسر وكان بالامس في اجوائها سامق جزاك الله خيرا ات بوما ماسي هاي لغاستيالوحانس لسو قارناي قيبها دمبيه بالرامجكا مركان ناكوسو دبادا مقال عيوان كيس يهي لله لا للوطن أو آن إذن كغسو ترجو نيوار جيسك النبا ترسيقي سشانات ناكتغي رفع الليوان فليعود للديني من الدماء من الدماء عزمنا عزم الأباء لا نبالي بالطغاه نكره الظلمى ونأبى أن نكون جوبنا قفو لبوا وحكو أبوران إنو جعل الظلم كوكونا شيء موكونا لحي جعل كاسنا ومد أسان إنا دي ذكري وستون الا ميديا هي نوييدا و الله ادنا كو ابوراي ان حاران يكرهي توانا نهين كلي وحى خا لو جعل ان جعيلكاس وسنخكي لوو تلغلي دافين سيتوس انو سنغور يمانن و و الله فري ام امربي الله و يري قل ان كان اباكم و وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم و عشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن, ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا, فتربصوا حتى يأتي الله بأمره هيدا نوح والله <سؤال> قتل ما مين يحد جد بكتها يقف كين ويجعله ضوالة كيسة عروت كيسة ولا الذي سيوحي لمده سوى قهر مرن يجعلك الله رسول كيسة الله ودد كيسة الله وجهه ذو وحيلا حد كريلا ذا في وحى كم ذا يجعلك أم وحى لغير ودن يده تأسق كل حفافتين مسلمين هذا بوامحي ودنيا ده ودنيا ده وحيه سلahkan قصة جدا فكر كده قال لمضى اه قوم يده قوم يده نوع حرجة اسكح ركوح ضطه قوة صو هذا قاستام قال يقولي يين سيد الله قده مذبكة اسرك تاريخ ذا يوحى لمده وحين كم تحي أفكار تقول عنها جاهلية تصور لغود حفايفية ودمار اسلامك سل لغود ميو اساس كعقيدة اسلامك تبدل كده اي وحى صار شعب حي اربي حن qomida soomaalida iyo wixii lamida waxayna aasaas u noqotay islaaminta iyo isheelinta dadku isqoomiyada noqdo iyadoo aan loo fiirin diimahay kala aaminsan yihiin wadaniyad iyo qoomiyada labaduba waa isku midbsal ahaan iyo xukun ahaan hadaba maxay shariicadu ka qabtaa wadaniyada sida mar dhow soo xusnayba wadaniyadu waxaa la qowdaa in la qato aasaaska aqiidada alwalaa wal bara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 Wordt wa din badila o Allah logus reikeri. Wanneman had jahilia of dat ugu ujeriya. In i woddan kalaladik tasanam dah uda ulah abudu. Arinkaso kene in dat kuno aladan wordt dan niet. Ja gouddagalam ja naftana uhria. Ja inna i ado tojedo kukko wan idwalboa woddan kode haddut kisa bananka kajoga. habahadan had uliad Allah. En dat is ook een heel belangrijk punt. Ik dat is dat je de ouders en de ouders en de ouders en de ouders Allah de ouders يضع الله للصمي الله سبحانه وتعالى وليهي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ودنيه دوحي دو ما شكسرتا عقيدة الولا والبراء ويأسل كعقيدات وحي كرسانتها ان مسلمين تيغالا لوكاس وعقاب دماء سيدي الله شادي انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون لكن سوى الدنيئه سحريرت وحي كرسانتها ودلشه ودنكاس تاسين وحي ماشي كساريسا أسباب تشرع إihad، و الله أود جئن و مسلمين تخلصوا عجالة ضع، و حين أردت أسعد و هو رِماني سادين ت الله. الله سبحانه وتعالى وحلو يري بشري المنافقين بأن لهم عذابا اليما أرن كسيدحاد أيهاه إن ودنيادو أي مشا كساريسو أحكام تي شرعيه هيد أي لور دي جيه هجردا إيا يقلالي دلول أي مسلمين تغار إليهين واي يهديو وحريرك ودنيادا كسرمرو حريرك ديميد وحاكدا لانا ينددكو اسكدر سمان لانا كالا غارن كري واي مسلمي غال أري ما هاي دين انو نسوباني إنو سوكتين in de kaal, de kwaal woed, badan te huu, ja, hij ku mushan akam tode, ja, shoru do de democratie da. Halkadurku, islam kakatalier en lagoed of shari ee emunazelka. Akam tas aya waha kamida hijrder, o manehe doe yahay in lagata, ook een galad, lon hijroda, ook islam ka La kins, de dintabad, elkahe, woed de neer do arima has kodu, wa banane. Wa yo kafkamuwa den kaou houdo ria kisa. We hebben een andere manier om te doen. We hebben een andere manier om te doen. We hebben een andere manier om te dat We hebben een andere manier om te doen. We hebben een andere manier om te doen. We hebben een andere We te وحينا قد اكتا دادكو ايد الكو اسكميد اه سيدو اسكو حقوق اه سيدا دارت دين توا الدنياد وحي مسلم كيو قالك مت كحونية كانوا ناكسن تاسينا وحي سيعد اوغور ايماني سا شعيغ الله الله سبحانه وتعالى وحيجري أفنجعل المسلمين كالمجرمين سيدو قالي ودنياد وحي وحبك مجران قد اكتا مت كميدا لبضو نوع او جيهادك او قيب سمو Ka je een koude galada loo duulantago, si loo koude koude koude halka koude koude koude koude tuna koude koude koude koude koude koude koude koude in koude koude koude koude koude koude koude koude koude koude koude koude koude koude koude koude koude koude koude koude koude koude koude koude koude koude in koude koude koude koude koude koude koude koude o koude koude koude koude koude koude koude koude koude koude وحينا هاد يجركوع العليان إني نور يان درس وناغا كانت دونا يان دواقيد لدرسكا حرير دعال توي أو جوقتاه كوحا ها سي ايا وحا كم داكوح دا طالبان اي القاعدة يبعالو Sido koaad bayanaad koodan wuaxe si'aad mees ugu saareen. Surta gallimada duulaan jihad lagu qaado doula da halla jaarka galaba. Halka Allah subhanahu wa ta'ala u ina gu yo inaan galaba ku beaksana meel Allah meeshaanku hellu. Illa duul ko idin lagu Abu Allah subhanahu wa ta'ala. Char'i gisaan lagu loqo shirkigan laga tirtiro. Waxa sida wakala kamida wachyaabaha waddeniyo du ekeentu. Kala irdein ta datka muslimiinta ah yo ina innaqudaan waddamo ii qowmiyuda kala duwan omidbakan midbakkan kala usan aqons مدوال بنا اي لفيا عن تهي تاريق ديسا دقن كيسا ايو دول كيسابا وحيناك الاسوعيسا مسلم كعربكا ايو كانع جميعا اسكبد دا يوحيسيك الاسوعين مسلمين تا عربيت ووحاد اركيسا يمني عراقي سعودي يوحي لبدا سدا سلا مدنا وحاد اركيسا ددك ودد شاي افكا سومالي وكو هدلا اي لدون يو ان لو كالا قيب قيب يو حدبوحا هل کا قوعد إنو الدنيادو أي تهيد ديد قالو كان هور إماني سأمرك الله أي أو فري مسلمين تايني كو كل ماان الله أي نأسك إلا ليان كلا تغي يتفرارو قا سيدوو الله أيضا إنوه شاكي وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أمر كاس أو الله فري إني أوه جا سماندات مسلمين تا أي كل ماانا نوالا تنمدا حق الدين تا أي أو الله كو تلمام يو إن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون والألتين ماذا سواء السحابة الرسول صلى الله عليه وسلم نقليين وحد أركيس حمزة وقريشها بلال وحبشها سلمان وفارسها كواسو إسلام كووالالوبي وقدم بنتي والدنيا دوار دقمدي جاهلقة أها أو إسلام كتيرتري ه ها هذا مثل حرير تمد جنسيات إسر ودن يوحيلمدا شكنكم مجر قوم يدي ودنياد وبين يهين رقمك فق لدنكواه رقم هذا إسلام ك شكل إسلام يوحي يري يوحيليري قفك كله أحد الدعوات إسلام كي القرآن كوددك أوير النصب ودن يدخن كله يوحون قن يمد جاهليه دددك أويري شكنكم مجرين قومين يودنيين توددك أويران مباديد ودقر عن الجاهلية يجو كفا أنا يا عرب نما أمصر ما اسلام كنا يجي دق ماذا دك قال لماذا أحبه بري أيك يحيي وحاليا بله إن ودنيت وبدنا دك أيك سوجتان إن جعلك وضن كلا جعله ذو أي كم تهدي دنتا سدوا كلا وضن كأولاد إن تنا أي تحي شهادو لكن حقيقي ضاياه إن سن قرمه حصل إيرات كلها دنتة إسلام ك وحنا جرا أوره يدك أيك شعب حي ألا غدا جي حديث كسر النبي صلى الله عليه وسلم وحنا كم ده حب الوضن من الإيمان وضن كأولاد جعله ذو إيمان كي كمدهي سيدو قال وها كاميدا الموت دفاعا عن, عن الوطن الشهادة روحي اودنت دفاعا وادنكا والشهيد شيهيد نبينا صلى الله عليه وسلم نوحو إن شهيدك متك لو حاديه ان شهيد كيهي كاليه ميد كودقامي نونا ديل كلمد الله كوريلي ديدا وها كالو وادانيينتو دليشدان اوراده داهيسا من قتلا دون ارده فهو شهيد روحي لو ديلو دุลكيسا شهيد ونا زياده انصار ايرات لاهين او لوغو كورديه حديث كانكه اه كاسوغ النبي صلى الله عليه وسلم لكن لكنك بس وقاد إناي أرادهان كجر تحديثك النبي صلى الله عليه وسلم وحالنا إنه الروح دولك او دفاعيو نفتانو او اهريو واكن اسلام كاهي لغمه من شرعيه الله اي ماهان إنو دفاعيو عيده يد اسمهان لغي يابا إناي بريسكو بدلان دول قاله اي كتاريسو <تصفيق> مانا وبحطينا علانا وعلى اليرموك نشدو نحن للدين فداء والترق من الدماء والترق من الدماء في سبيل الله نمضي التغيير فعله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 وأما علماء السوء ودعاة وشيوخ الدينار والدولار وهيئة السحرة والمنافقين والعملاء الكبار فقد بان زيف فتاواهم التي يتقيؤونها وكشفت وبطلت شبههم التي يبثونها ولن تغني عن أسيادهم بعد اليوم بإذن الله وسيبوؤون بالفشل مهما جدوا وطردوا عنهم الكسل فقد عرف الجميع حقيقتهم فإذا تمكن أسيادهم وأحكموا قبضتهم على أعناق العباد افتوا بوجوب طاعتهم وحرمة المخالفة أمرهم وحرمة الجهاد مهما كفروا وطغوا وبغوا ونشروا من الفساد وإذا تمكن المجاهدون من مدينة وحكموا بما أنزل الله فارت دماؤهم واستشاط غيظهم وعادوا في قيئهم وافتوا بعدم طاعة المجاهدين ووجوب قتالهم وإخراجهم واستئصال شافتهم مهما كلف المسلمين من دماء وخراب ودمار مع جوازب الاستحباب الاستعانه لذلك بالكفار ومهما فعل الكفار بالمسلمين من مجازر وتنكيل وتدمير وتشريد صم بكم عمي لا فتوى ولا استنكار ولا تنديد وإذا قتل المجاهدون كافرا في أقصى الأرض أو ردوا بأي عمل ضجت حمير العلم واستنفرت بلا حياء ولا خجل وتبرأت واستنكرت ونددت وعزت ولطمت وولولت ولم يترك الطواغيت من حكام بلاد المسلمين المسلوبه ناقضا الا وارتكبوه ولم يترك علماء السوء دليلا ليدافعوا به عنهم الا حرفوه لذلك وجيروه وسخروه ولا يرفع المجاهدون شعيره او يحيون سنه او يطبقون حكما او يقيمون حدا الا وخطاهم علماء السلاطين وشنعوا عليهم وانكروا وبثوا الشبه ليصدوا عن سبيل الله صدا ويل لكم علماء السوء يوم الحشر يوم تبلى السرائر ما لكم من عذر ويل لكم حرفتم الكلمة وبدلتم جعلتم سماحة الإسلام موالاة للكفار والطواغيت والمشركين جعلتم العدو والصائل في قواعده العسكرية وسط ديار المسلمين أهل ذمة ومستأمنين جعلتم الديمقراطية الكفرية الشركية شورى شرعية جعلتم السكوت عن الحق وإقرار الباطل جزعا من إنكاره صبرا محمودا جعلتم موالاة الحكام المرتدين والركون إلى الظالمين حكمه وأناتا ورأيا سديدا جعلتم كلمة الحق عند السلطان الجائر الكافر خروجا ومخالفة لولي الأمر كتمتم ما أنزل الله وحرمتم الجهاد وجعلتم التحريض عليه فتنة والقيام به أكبر إفساد جعلتم الإثخان في الكفار الأعداء استباحة لما عصن من الدماء جعلتم المجاهدين القائمين بالقسط خوارج مارقين والمرتدين العلمانيين والوطنيين والديمقراطيين وعملاء أمريكا وكلابها مجاهدين جعلتم الكفر بالطاغوت فتنة عظيمة والولاء والبراء جريمة جعلتم الحكام الطغاة الكفرة والمرتدين ائمه هدى وسلاطين عدل وحكام المسلمين نبذتم كتاب الله وراء ظهوركم واشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا وانسلختم من آيات الله ودين الله مثلكم أيها المرتدون كمثل الكلب ومثل الحمار يحمل أسفارا اشتريتم الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة عليكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم والله إن الظلم ولا زال هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم أما والله إن الظلم شرم ولا زال المسيم والطلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم